وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم انهم اناس يتقهقرون انهم اناس يتقهقرون فان جيناه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين فان جيناه واهلهم الا امته كانت من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الصَّلْوَى فَمَنْ يُكَيِّفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ فَمَنْ يُكَيِّفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ أَْفُكَلَ وَمزانانَ وَلاَا تَ بِخَص سَأَش أَهُم وَلا تُفْسِدوا فِيأَرضِ بَدَ يِصاحِهَا أَْفُكَلَ وَميزانَ وَلاَا ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ذلك خير لكم ان كنتم منين ولا تقعدوا بكل صراط تنعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا وَرَاءَكَ عُدُولٌ فِي كُلِّ صِغَاطٍ تَغْدُونَ وَتَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَرْغُونَهَا أَيُّهَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا واقفه منكم امنوا بالذي اوسلت به وقائفه لم يؤمنوا فاصبروا اصبروا حتى يحكم الله بيننا اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين